بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء لربها لربها وحقت وحقت ما فيها وأذنت لربها وحقت يا أيها يا வீ அஜிநே ரோயோ كادحون الى ربك كدحا فملاقيه فاما من وتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا وينقلب الى اهله مسرورا